فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَبًا فَذَعْهُ وَأَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِهِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّكَ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 تَكَارَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ ان الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون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 تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمن لنا نورنا واغفر لنا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 فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين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 ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت ثرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلماتِ رَبّهَا وَكتُ بهه وَوكانت منِ